ومن ََ يضلل ُ الله ُ فما ََ له َُ من ِ ولي ٍَِّ من ِ بعده َِِْ وترى ََ الظالمين َ لما ََّ راوا َ العذاب َََْ يقولون ََُ يَقُونُونَ هل َ الى َ مرد ََ من ِ سبيل ٍَِ وتراهم َََُْ يعرضون ََُُْ عليها َََْ خاشعين َ ا ل خ ا س و ع ه النابلسي ي للعلوم ي ا ل ق ي ا م ة أ ل ا إن ا ل م ي ن كان في مقيم عذاب وما ل ه م استجيبوا لربكم 手を借りてくれる人間を信じてくれる人間を信じてくれる人間 ا ل じてくれる人間を信じてくれる م 間